اسَنَنَن نَزِدْ لَهُ فِي هَذَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَكُونُونَ تَرَى اللَّهَ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِ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 ولو بسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَفَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَاكِي يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ Wahai yang menghantar gairah setelah dia berbicara dan mengucapkan rahmat-Nya, Dia adalah Yang Maha Penyayang dan Yang Maha Pemurah. Dan dari ayat Bah, wahyu pada jemahim jika قدير. وَمَا أَصَابَكُم مِمْ صِفَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا جِئْنَا فِي الْأَرْضِ وَمَا نَقُمُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ